بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لي ودعوا واتقوا الله إن الله خبير ستملون، ولن تكونوا Oh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 هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس O Allah oh. Allah Allah Allah la Allah Allah أَذَنَ قُلْ لَوْ